فاليهود لا يؤمنون قوم بهد وغد يهود يغتلون قبحهم الله وعلى ضربهم الروافض يسيرون فهم عملة وجهان لعملة وحد ومن ورائهم الإخوان يشجعون كلهم عملات رجعوا يا أخوان على النت ورجعوا وشوفوا الصور والفضائش اللي بين هؤلاء بين الإخوان وبين الروافض بين الروافض وبين اليهود راجعوا لتتروا عجبا عجابا عجبا عجابا في ذلك يعني ما يذكر في وسائل الإعلام وإن إيران تحارب الأمريكان وتسبوا كذا هذا كله او مع إسرائيل كذا كل هذا دعوكم منه كل هذا دعوكم منه هذا كله إنما هو أمور سياسية يريدون من وليها نشر تشييعهم فليس عند هؤلاء الشعب أعز من معتقده فمتحركون بعقيدة وأي عقيدة محركون بها ولهذا حكومة حماس في أحضان الروافط وراجعوا شوفوا هذا اسماعيل هنية والمشعل وكذا كيف يضعون الورود على قبر الخمين هذا كله موجود ويدعون هناك هذا كله موجود راجعوا مناظر وفضائش ونريد تطبيق إسلام من وراء هذا ويحملون الأمة أو نسير وراءه من بعصن صل... للإسلاميين أو كل منطقة واحد بالإسلام صدقناه وبايعناه أثيقوا أثيقوا فالجهمية ترفع الإسلام والمعتزلة ترفع الإسلام والخارج يرفعون الإسلام والأشعادة يرفعون الإسلام والصفية يرفعون الإسلام كله لا يرفعون الإسلام فأي إسلام تضع له صوتك وتمشي وراءه وترفعه لمجرد أن يقول الإسلام خلاص أصحاب الشبهات أخطر من أصحاب الشهوات أن يحكمك صاحب شهوة نسأل الله لا يحكم الله صاحب شهوة ولا شبهة لكن أن يحكمك صاحب شهوة أكفت بكثير من صاحب الشبهة اللي همه الملايين والمليارات والأراضي والسحات والواحات والمنتزهات أقل خطرا بكثير من اللي هم دينك من اللي هم رقبتك. من اللي هم كتبك من اللي منهجك من اللي سنتك هذا اخطر من اللي تحاربك فيها فتنبهوا يا اخوان انتبهوا بالظبط زي مثل ايه امرأة بتغني وترقص وامراه اخرى تدعو الى بدع ليلا ونهارا ومحجبة و... ومنطاقبة لكنها بوابت بدعة أية هما أخف العاصر أخف من المبتدى شوف المأمون ماذا صنع في أمة الإسلام صح شبها ماذا صنع المأمون في أمة الإسلام